شبكت كتاب الله تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا قدمنا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فخذ فيه في اليوم. فَالْيُلْقِهِ الْيَمُوْبِ السَّاحِلُ يَأْخُذُهُ عَدُوُّهُ لِوَعَدُوُّهُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِهِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى مِيَّةٍ فَلَهَا فرجعناك إلى أمي ففيت قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتمناك فتونا فلددت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى وَاسْتَنَاكَ لِنَفْسِي إِذْ هَذَا أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِنَا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَذَا إِلَى خَاعُونَ إِنَّهُ قَغَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أي أن يصرط علينا أو أي يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهداك إنا قد أوحي إلينا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 ربي في كتاب لا يذل ربي ولا يمسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلف لكم فيها سدلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كله ورع وأنعمكم إن في ذلك لا آيات لأولنها